وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ومن يتول يعذبه عذابا اليما لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحَلِّقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا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 جلك زرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليفض بهم الكفار.